بَارَكَ فَأَنْبَتَ نَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَصِيبِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ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 من ناعل الخير معتم مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقاه في العذاب الشديد.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 هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب